بسم الله لما ایمید ایمید ساعة آسية لكاذ أخطيها لتجدى كل نفس بما تسعى سلام ذلك عنها من لا يؤمن به أُمّي يا ذكاءنا جناحك ساقوج Yeah, oh, I لقد اتيت تسؤل يا موسى <تصفيق> وألقيت عليك ما أَنذِرْتُكَ سُقْلاَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ رَأَيْنَا لَنَا كَمَرًا سَنُوقُ اجتمشي اغبتك فتقول اني اجري فرجع لك إذا أمك كي تقر ولا تخذل Oh جاءناك الى امك كي تقرأينها ولا جعناك الى امّك كي تقر عينها ولا تقذن <تصفيق> لا أمك كي قرعين فوالله زم زم زم که دقائنه ولا تخزن <تصفيق> على قدري يا موسى واصلعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري Oh,